عن كتابك الأربعون النووية عن صغر ني حديث كوبوها الرأية قال المصنف شيخ كتابك اللي فيوقي لرحمه الله عن أمير المؤمنين عن أمير المؤمنين تاس لباقب واللو اللقبية إن إلا الحديث الأول حديث كوبوها الرأية عمر بن وحه لقد وريخان امير المؤمنين مؤمنين تامير كودي ابي حفص ان عمر بن الخطاب الحديث الأول الاول تم يتدا لا ديبتو خبر ما لو سوقدروا بريقا لواد وحايت اه او كان سي لي ليره هذا رو البخاري ومسلم او مصنف قصص على الحديث ك لوو بلاوا وركا او ليره رو ومسلم بخاريا مسلم وحي كوريا عن أمير المؤمنين ترى نفع عنه ومركا اللي رأى هذا الحديث الأول الحديث أول مروي وحي لقوريي عن أمير المؤمنين نوع مشهولة كتير مشهول كان ضعيف كالله استحماله نوع عاصل مركا حوقة كتير لكن دات رأى البخاري ومسلم بخاريا مسلمة كوريا عن أمير المؤمنين وكان نبت جاله مركا ابي حفص اه امير المؤمنين كاسر عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال عمر بن الخطاب وقيل سمعت رسول الله رسولك الى يوم ما صلى الله عليه وسلم يقول حال اولي هي انما احكم ما هن الاعمال صحه الاعمال اعمالك ان صحت بِنِّيَاتِ نُيُّنْ كَيَاهَوَنْ وَأَيْنَ مَا وُكِلَ مَعَهَنْ لِكُلِّ امْرِئٍ قَفْ وَالْبَوْعَةُ أُصْبُ نَارَ إِيمَانِ وَوُحُنِي يَئِسْتَي فَمَنْ قَبْ كَيْ كَانَدَ أَهَ تُهِجْرَةُ أَهَجْرِتِيسَ إِلَى اللَّهِ رسولك سهجرد ديسو اللَّهُ دَرْتِيسْ إِيَوَ الرَّسُولِ رَسُولْ كَيْنْ أُغَرْغَارُو فَهِجْرَةُ قَبْ كَيْ أَهَجْرِتِيسُو إِلَى اللَّهِ wa man kana tabka inna qato haajiratu haajiridisu li dunya adduyo yusibuha u helayo aw imraatina ma islaam yankihuha u guursanayo fa haajiratu qabka as haajiridisuna ila ma shay ay ahaa tii haajiray ilahay u ابو عبد الله اه محمد بن اسماعيل ابن ابراهيم ابن المغيرة أه. محمد بن اسماعيل اه محمد كاسو ابن اسماعيل اسماعيل اسماعيل كاسو ابن ابراهيم ابن ابراهيم اها ابراهيم كاسو ابن المغيرة, المغيرة مغيرة ابن مغيرة اها مغيرة ابن بردسبه ابن بردسبه البخاري ان نقلت يا ابو الحسين ايها الوريين مسلم بن الحجاد ابو الحسين مسلم اه مسلم كاسو ابن الحجاد انا حجاتها حجات كاسو ابن مسلم انا مسلمها مسلم كاسو القشيري قبيله رهر قشير لونسبيهي اني صابريو ما قال هذا ما يصبرنا لونسبيه رضي الله عنهما بخاري يا مسلم لقد الله رلكن قبو في صحيحيهما اللي بده ده كتابه صحيحه كواريه اللي دين اللي بده صحيحه هما اللي بده ده أسحه الكتبه كتبته وقو صحيحه كتبته المصنفة الالفاي حديثك وقوه الرئيه وشيقه كتابك كب الله وضاي وحلقه وريعن أمير المؤمنين أمير المؤمنين عمرون الخطاب ويهي اصلا هو مر مغاص خليفه ام بخه او مغاص لو بخيو امير المؤمنين و ابو بكر الصديق رضي الله عنه لما ديجن امير المؤمنين خليفه رسول الله ام بالديتره لما و هو خليفه نقضاي لما ابو بكر الصديق رضي الله عنه امرن بكر كدردارم اي ابو بكر, بكر نا darasha as-sahaba ba Bay bay'ada as-sahaba ayu ku suugnaatay imaamni Madisi bay'ada sahaba bay'ala galeen sidaas ay ku Abu Bakar as-Siddiq imaamni Madisi oo khaliifkii rasuulka ku qodob markii asagu dhimanayay ina wuxuu ka dardaarmay Umar ibn al-Khattab khaliifka ka hadbay inuu muqodob dar daran ku muqodob imaamki muslimiin وحوياً أبو بكر درداراً في سفن عضي ولذا سيئة ثلاثة ديري دي وحي رهدان العلمي بو خلافة دي عمرون الخطاب وطبنك الصنعية دورك بلوق إهاب أبوك كبه إلي عدل إيا المصردة ومسلمين تإله إجرداري وحصنة من حصنات أبو بكر صديق حصنات حصنات أبو بكر صديق كم دوي دمانتي صدلتو أه وحوياً أساقاً أبو بكر داري مسلمين تعمرون الخطاب إنه أمير النقف وقال الله مركو ناجي أليم تساقى سواوها أجر كذولي أيضا عمرنا لقى النقسامين مركوها حصنا من حصنات أبو بكر صديق رضي الله عنه لماذا الدريق مدحوين النماذة أي قسرنا تنوى لماذا هذا الشرح إن وحوين ينقف كان أهل الحل والعقد أي بعلاقلان سيد أبو بكر صديق رضي الله تعالى عنه اهل الحل والعقد من صدح قولنا ليرمس وحال الهداه قال العلماء والعلماء والامراء تصيدن كالخلافه والمسلمين فيها ايو ووجوه الناس بطكه بطكه حب لو تبعوا الكو حدو سلادينت وبقرره معنى ان بطوننا متيده سابداه وها ليس يقول الحل والعقد بطكه بطكه وما إيه تلادو أي كدو أبو كان فرمت. طفك أي دي عدى اللقلان إليه دان أداء إمامك المسلمين تصيده سوشعه فيه. والدريقة الشرعية. بكر وصديق أي كسوك نعطي إمام المديس. دريقة اللبابة يكسوك نعطي إمام المدون ووحي طهي. دريقة داس وآه إن إمامك هوري مرقل لمن يكتر دار مكان كدام بيه. أي دانه والدريقة الشرعية وعن الدريقة دي وكسوك نعطي عمر بن الحضاق رضي الله تعالى عنه dariq kale ee in loo maro imaamnimada qamada qamada weerinnimada ay bannaanta ay majirto wax xara inta quluuqo kale damaan wax xara inaad tabaha samaysato soo abaabasho la dhacdo la dhacdo marxiyad ay isuu saartay laad oo doorasho loogalo oo barnaamujin la soo neeyana xaraan oo dariiq sheebdan maxaan dariiq Abu Bakar wa elomabi wa dabti waxa weyn umareeda aha wa dabti daka wax u dhijil nabad doonada aha damaan wa dabt muslimiina ah al yahudi damaan bakala shiri laakin barlamaan fasiqua yarqa ya dumarka wax ila hata garay muslima kaaso xalale diin xagga noodiga waxa weyn bal ka naga dhaxay marka diin shaqo kuma leey waala hada laada asbari qa imaamna ma ba kusunata bis bariqo haa jirta haddu ku yimidu wa badne ku yimidu laakin marku yimid kadid oo aan laa in alla in kiree oo والمسلمين تو مسلمه هو يا مسلمه وينك بيعدل الاغلى لما يود قال لما مركو ترك وبلق قصامي اي صحابه لك لك لكن حاله دينيه انك وا مسلم ضلكينا وا هيستا هديله اذا حدا اسا لي بجبهي عبد وائل سك الدينه قال لي هي اسي اليس وحصام مريد هذا مسلم لي هي وحا ويان قرص رنكو طريو وحا ويان بين عدل لجل انا غير المؤمنين ايال قال ابي حفص اه ابي حفص اللباح جه سيوا ها سنا صار لوكو بيخيه غبر حفص رانا واضرى واطا لما كوي اللباح لي روا ابو حفص ابي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه عرفت سدئ شيء استعملته اسم و مغا كان سوماليان way استعمالها ما بلويمه بيس يوم مروبه وهي كل استعمالان و خيرا كويو كويو السومالي كانوا قدنا ابو فلان ام فلان و كويو ابو حفصه ليره لقب لقب و الناس اما كفار و الشيء أمسك تصف وحوين عين تاسع لرداء وحوين لقب أما كوفار أمان ما يناس تاسع لرداء كون يديس واشيق نوها بحرصة لقب كيس هو أمير المؤمنين أمير المؤمنين هو يه لقب كيس لقب كيس ومتكاس كأمانين التصيد قال وقلد أمير المؤمنين أمار الن الخطاب سمعت وعن مقل الرسول الله رسول كلاهي صلى الله عليه وسلم ايقول حال اوليه انما وحكلم ماهم الاعمال صحه الاعمال اعمالك ان صحت دودو بنياتك يا حبيب حديث كان حديث كان اهل العلم جبل كميطه وحا يراهين واسر الاسلام إسلام Mereka ilmigi sadaq Allah liigoh malka midawee Hadis kaame Mereka ilmigi Asagatam sadaq waqe viha malka midawee Imamu Shafi'a ja saasiri Taddaaraa taambabuna jalee Hadis kaame O fiqi'a O loova la tarišana O loova la tarišana Sidaaswee Mereka ue hadiswee Imamu Bukhari كتاب صحيحة آه. بسم الله الرحمن الرحيم و يريك كذب الحدث كان أخو بالله خطبه إيحندالك الأول ما سمعين بسم الله الرحمن الرحيم و يريك كغدال حدث كان أخو بالله سيسرت سي سي إذاً هل علم بدانا عبد الحمان بن مهدي يوقع كتاب هذا الأولي في لها أغوابتو دم باب كستحديث كواه وقوب بالله وقوب بالله باب كستبه سببتو yadoo ma doobsaab ka ay ku turaa ugu bilaabayaan waxay tahay amalka wuxuu ku ansaxaa wanni topka marke covid balitaa hee diin baranaa hadduu diinti uu barana ho niyoisto inuu barto waxa allah xarimay waxa allah xaliilay si wixii allah xaliilayna oo uu xalaaliyayna oo uu ugu sugnado wixii barashada oo ilmi ga barana ya ilaado wayd hadduu utnaashan darsiga akhraadadku baa qof aanay iska faraysu fadhiyana waxa jarmal marka bararujin qofka aad uga lagu bararujinayaa ugu hormaybama il hadalka kuuntub tarugo bilaabo qofkii oo ilaadan in kooban weyn ala loogu dhawaado kamida in taasi ay faafadiyo markaa sidaa sa kuudu badan loogu bilaabo sidaa sa loogu bilaaba marka waa hadith aad u weyn arimaha ah madhhabu hanbal حديثك كان وهو حديثك عايشو نصو صحوضة وآه من احدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو طب ففي كل صوت دارة أمر كي يغانوال أمر النبي محمد هايستي صلى الله عليه وسلم قد في كل صوت دارة الوحن فهو الرد شيء اللي صوت دارة هو مردود عن الأقبلين حديثك الله أبنى وكاس حديثك ساتحاتنا ونوي مطارة وهو حديثك النحمار بن باشير إن الحلال بيينون وإن الحرامة بينهم أمور المشتبهات صدح لعصة كل منها أصول الإسلام أو أصول العلم السبب تقول كل منها أنه وحي فهي الرؤون هو وحي سيدة باقفك الله با. الرحب وحلال أهل الرحب إنو حلال لماذا الحقيقية يكون السبنة لكو بونا سمعيه أما هده لقوبة وواجه بيهي wa haram ah oo la raaqo qofku haramnimadeedan inuu aqeedeyo kana sugeedo iyo oo muutashabe ah oo la raaqo qofku ka joogsado intay u kalxanay arin waa intaas sabaxba hadiiska saacaday maxmad ibn bashir wixii haram ah siday taay uga fogaaw wixii xalaal oo xalaalnimadeedu cad baa inaad وهي شكيكي ججل وحلال لماذا هذا الحرام لماذا هذا؟ والطافة مبكيكي وكسو انت يكوك العظامي كاسعدي حديثك كأ عمر بن الخطافة وكتابك اللقوب اللابينا هي حديثك عايشة بن تبي بكر يا صديق رضي الله تعالى عنها اه من حدث في امرنا اعماشة لبشر ديه الي المكان الاقبال شرطي واحوي مطابعة انا اعماشة ظاهرك الوافق دو بريق النبي صلى الله عليه وسلم كاس وحين نيزام او او تصيحاتي سن وافقن الى اذا تستاوا بريق النبي وك صلى الله عليه وسلم اين سن مقبوله اين مردوده هي حديث عائشه تصي صلاه صدقه حج جهاد ذكر صوم وحو ربها هذا اي عباده ان عباده النبي وك وافقين حو جس وحو وحوين او قصارك wa marduud wa haddii kaw waa in ay dariiqna raj waafaqo hadiis kaaysa mizan wa wa shart shartiga laaba markay dariiqadi nabiga waafaqo sallallahu alayhi wa sallam waxaa sharti kalaa in ay ilaahay dartiska hadaaysa dariiq nabiga acuq qiyamku ila dad laakin alla dartiska ay san ka ahay wa marduud hadiis kana tuusa'i amrun muqaddar hina عن علمك واقع وي صدح حديث قوين وي حافظوا من رجال الحنبالي وحوشاريخ يستقرش علمات المسلمين طبق إنا إسكوا فقال حديث كسنو صحيحي إنا مالعمال البنيات حديث آه. اتفاق وي مسلمين طبق إلا بدوا إسكوا فقال أيها دولوك يا حديث غريبة وي. يا حديث حديث حديث غريبة يعني يا سعيد على نصار يا ورياي محمد ابن إبراهيم التيمي كالجي سك محمد بن إبراهيم ألقمت ما بوقاس الليكي كريه كوريي ألقمنا وهو كوريي عمره الخطة بس الثقوة صد مد من فاسي وكالوريي هذا نحن وحديث الله يسكر اتفاقي إن صحيحي إنما الأعمال بالنياة إنما الاعمال صحه أن... الاعمال اعمالك ان سحيدودو بليات يومك يا هادين اعماشه وحيكون انصح الا نيه ان ان مر اعمال الجنيات بنيات ناس وخباله لو سوقدر ما ضماك الله باقول لك قال وحو شرط هي اوت اي اعماشه اني انصحد هذا النيه سنه ما وحيسو قدران صحة الأعمال إنما الأعمال إنما صحة الأعمال عمليالكو إناي أنصحام بالنياة اليون كيكو سوي وحطاة صلاطا نيييسن ما أنصحيه وإسكال صحيحة الله أكبراته أكبر أكبر. وحيو قلبك أجل مجرين وحرى صلاطة مالين توكير انتبه يد مانت ما إسكال دايدي حالان مدني يييسن صون قاب احفقه مجرين صون مركا اعماش في حاله الرميل نيجيكم اصحابا ولو مرق بطريقه خاصه مرين طلب وانا طريقه الصوابكه وا طريقه الصوابكه بعض لما وحي مرين انما الاعمار انما كماله اعماش تمي سيرنكد بنيهات يويك هذه او كماله سوقدرين او قبه اعماشك الى انصح يره لي الان قبل كمده وليبه سيدي ويسادة وكلا إليه إس كن صحي الله محضرني ييس سيدي حانا في يدوك لكن قولك صواك قولك وآح إلا سوء قدره صحة وليرادة عمليال كن صحي دو دو نيك عملك لن نييسن مآ صحي فاس مركب عني دوو حل نقونا عملك ستنقف في نييسن إنو إله وطاقر بوضو مآ صحي مآ صحي أعماش المركب والله من لا بعوي مأمورات يخرجيكم ماعاف مأمورات يتركوا مأمور شيء او امراي وسقاكي وايسكي شقهه برايسكي صلاه دي صومكي سكهدي حجكي جهادتي ذكركي صدقابي واشيء ماموره اسئلهها لو hadana nayeysan ma ansaxay ma ansaxay taas waashaq kayf salaadna wa turuq oo waxyaalo lays amrin laga tago in laga tago shayalka farkiga waxa kamid eh deynta in ay ciga geldo nijaatna inaad samaysto nijaatba oo fiirka ka da yar salaam nijat oo ta fogaad dayn ka weyna tikay goob ka raamaha haba qaada hadaan ka kaato nikab annana laagu diido inad cidido zinela ya bentay xaraanta inad ka fogaato waxyalaha turuugta amarka niyaan ilaahi inadugu dhawaatama niyiisan biyaad ta qaalataad xog umariba safu jid. Maan niyiisana ilaahi udu welta. Baahay way maradaa. Ajerne keribi. Hayl awr bo walu wanri jaysana ka fugee wana ka fugee. Khalas. Ajerne maraydo ilaahi maadaa xabi. Khalas. Wa nuuhaad. Deyna qofku waraa wasiiray. Ilaahin inadugu dhawaatama marrti waxba lugu malayn. Aqriye duugina lugu malayn. Laakiin امانه قفوهي دويسك عليدي وامانه وتاك غودن تايدن اخيرا لقكم لفه اجرنا ملي د ابا أب أب أب لماعريد و الى ان غودوهت امغي تروق تواساس شيغا حرام ط زيره بهن ط كما بيحكرو sadaf kaabri hekaro waxaan qalbigiisa kuma soo dhicin ba qalbigiisa kuma soo da'e kara ma affar waligaa dhin kara qalbigiisa kuma soo dhin wargi siinu sinist tok kaasu weydan beeziri afriqiya loqsooma ma ma ku soo dhin qalbigiisa mana sameeynaa waqtan achirna looga horima haday saqalmi ba kuma soo dhin waxa qalbiga waswaseedaha uga soo dhacay kuma fakiri ma waxa allah ista ma ra guu ansan oo ga waswasee salaam ma qalbigi salaam guu ansan way isaga kigay lo qabana wax dambiyana kuma ayadan yahay hadii cid ma imaana insha allah qofna wa guu ansabay إلهي يكتف أجل الله قرآن نيادة سلوك قرآن طوفك أفراد واحد يواجد عن سبي وإسكت دايي حرامتي ويسرتك دايي أسكت دايي وكال الله قرآن دم بي نيادة فير التعثير كيه فأصرح أقول في الحديث يا بخاري إذا التقى المسلمان بصيفهما لما الطفل المسلمة هم كاتيسك له رماذان فالقاتل والمقتل في الناح kelle dilay yake wax dilay bay naate ahay Rasul ka la waydiyeey sallallahu alayhi wasallam hada alqatil fama dalu almaqtul kan wa garano naarta oo ku mutay muslimu dilay yakee la dilay oo ku mut Niyuhu muta bis innahu kana harisa ala qatl sahib Nabiga ayi sallallahu alayhi wasallam ka soo wariye gay wariye gay darbiga maray meel kasta emelo dibi go'diiboo way isagoo qayliyay ku qorono degdi haa sawtanka khayr awu go'di maana asawala dadis kaga matiga u gamatiga waala mid oo kale tahay xadiith imaam axmad wariye saabitka nabiga sallallahu alayhi wasallamta huwa afa afa qofna ma lahayn wax ilmu u almaasay malki iyo wuxuu ku maamulaa hawadis wax allah wixii naftiisii calaako ماله هي علمنا ما هي وتتكرر اللي تبغى تشرح تفكر صفحات الى علم يسي لكن مالنا نسيت العلم يسو الله وقبقه وحليه مال هدان لا ها لها صدقك انا اسمايل او علمي انا ما موله كان مالك العلم اللي اسكو ضروري كان لا يجيب يجي صلى الله عليه وسلم ما نما يدرس هم صدقي بريت في عنكم الطيب فما بهيت alla nau gaba kulay maal hadaan heen ila hana sida mid kaas fiican aanu wuxuu xayaramay wuxu muko sallallahu ta'ala macwe galan macas macna waqaalay mid jeedan gal haddii saaq gal nabad waayada xukun go'iye laakin waa naas of of fati ah fati ah ama xidid sanwe soo mid marka afartaas way taas maxay ku tuusayda niyada qofku addugu aan sabo asagoo sameeyay mid sabdugu aan شاية او وحو المؤموراتك يطروفتا. ساس الله كالا قادم. ساس الله كالا قادم. إنما وحك لماهم الأعمال سيحة تلأعمالي. عمليالك أنسيحي دوذو بنياتي نيويكا يهي هادين. وإنما وحك لماهم لكل مري انقفكا سوحة أسرنادي ما نواء وفني يستي. شملة أنمي شملة هورو لسوئرية مساء معنى أسرائي ها معنى أسرائي باختيار لسعري ما محايل في الكلام التعسيف حديل سوق قبط كلام ما معنى اصوب فائده هنا مسمعني في الكلام التعسيف تاسيس ولا معنى اصوب كلمه اني يا اني معنى اصول فائده الاصل العربيه هو معنى اصول معناها اصول اثروا marka waxaa leebay al aslu fil kalam at ta'sis maana aslu aslu maana aslu marka faideeni maana asbuuhiya marka ugu horeeda waxaa la soo yiri إذا دوا ماكو صمينا مثلا صلاة وطوكنا وإنني يصين وطوكنا أكرو ألانا وطوكنا دارتس والله بشي مدوحوا يهي وأمل وقصد صلاة وقصد وأمل مدنة ومعمول له إذا الله صمينا عمل معمول له لبدا سالات وإلو العمل والمعمول له عمل كيطف وين مقاستا إنو التوكله هذا نعم عمل فلا يرى وإنو نيستا مالك عمل كيطف وكوان في إخارة إناد نييستو مثلا واتو كان يبدوه وإناد نييستو إناد أتوك إنا إلهي إتوكيضه كو تنبات وإن مال لكل مغي إن مال نوا وطعين المنوي وطعين المنوي الشيء يقول أن يساء وإلا عينه ومثلا ظهور يأثر وأفرق أو يأفرق أو هكذا سارة نجد هكذا سارة بس وإذا كنت أفرق آسكت المدى باللهات مثلا ظهور يأثر على كهن لماذا أفرق أثر معه؟ أو عشيه يأثر معه أو عشية رطالة بضيبانات الليب ويستعبتي اللي بدو دتات نييستان لاب أيضا الصواب هنا يدور كأين دور كأين الظهر مريض على هذا سيدفياك لكن مدد نيييستو مركض استاقتون نييستو هذا دور قلبك قليده طورانه وإن مالكو لمريء ما نوى إلا وعين هذا دور سيكتو أسك لقلبك قليده نييستان عصر على لاب وإن مالكو لمريء ما نوى وَتَعِينُ الْمَنْوِيِّيِّ مثلاً وَتْصَوْ وَيْسَقَادَتْ مساجد كان وصوغر صلاة دي صورة نوال لأدين صدح صلاة دوات مترفته ككهتة صمع وفدو ويساقات اللبارك عصرناها لغارها وصمو مساجد ادين لصوغرنا اللبارك عاليس كان واتحتمس صلاة الصبح الدين اللي مقدمك دمبنا لبا ركعه لا سربه وركعتين الفجر هسه كتصوغ شي وهي استه كت لبا ركعات نييتت واحد لبا واحد نييتت وين ما لكل مين معنى هو حتى دون نييتتو لبا ركوه وركعتين وضوء وهي صقات لبا دي كتنبيداي لبا هسا لبا دي ما دفت كده اه ما دفت كده تحيت ماشي في روحك الله هاي الاول باللغرك على السنن تحيتمس تينا وصابح تبعت توكتو وبابي او تحيتمس فيكها تحيتمسد بلا فقعه الودون ما لم تكون فقعه الفتحل ما لم تكون بابرك عطي الفتحي توكتو فقعه الفتحي و توكتل لبدي او تحيتمس فيكها اول صلاه على كل حل واحد ليس طالبا صدحه صل الله مركه وا ان مالك كل مرين معنوه معناه هو هو تعيين المنوي شيئا لاني يسروا ان اعين ولذا سترت اذا وحرط دورينا تكتو. دورينا تكتو تكيدو. دورنا توكت دورنا توك تعرف قد سو استك تو ان دورنا توكيد صدحاس قلبي وين كان صدحاس وين قلبي قال على وجهك تقول لي ضهر روي وحده تقول لي ولاتني قلبي كلام ليك الحاني يسب اا طول كان جرو بعده العلم ماريانو اه وايش وقت كان لا يقولهايان توك هذو قلب قلبي سجري واكعي دهره وايش في وقت كان لا يقولها الا وقتها وقت واجبك اللي نقولها هو ضهر المقت ضهر اول بعد الثيمين ولب تاصل رجعه صد لكن العلم برانا وحيل الميه ضهر وانا قلبك جلده على كل حال و هو النياس وانما اللي كل له المعنى هو ان عينت نيه كان هونا و امه قصد النيه استودى واحد نية مثلا ما انت صوم صومت له واحد نيه سيت على شو سي اي وفرق نقطه ما انت حنته ان اسكدي جاجل صوم ملي وي هذه تمامه عمل كان اذا لو لقستيو معمول له أحد في الله صمينا عمل آه عمل كان إدى الله صمينا إيه عمل كله بيسنة يلفت بيسن تنطميره وعينة عينته عمل وعينة عينة بركة لما لا صبه وعلى غمار ما نيانة مركة لغم معنى إليه ضحي وقضى معنى هان نياده وقسد نياده وعلى لدى قسد الشيقف وقسده آه sha'anna waxa la loola jeedo qas tu fi'l al-ibadat taqarruban ila Allah qafku in u qas ilaadada in u sameeyo alle isagu u dhowana niyadu sax qafku ilaadada inta ula qas to u samayo asagu Allah u dhowana saertayda waxa la raadan niyada waxa تمييز الإلاذات. إلاذات فإنه كسوعته عن الإلاذات عادرينك. أو مثلاً قفه قول الله دينام تسوقه كيف؟ بيوز كود داديه إنه قبضو حبا. قفنا جنابه قبا. إلو إلهي عبدوه قوان صدوه قباسته. لابدوه دينام هو قبضه استنصامه. قفنا علمه عبدوه أكشاره ليه؟ قفناه أكشاره مالا الدم بنا يا أكرا من نوع إبادة من نوع آدل من نوع إبادة من نوع آدل أولا أدن بيئيس قد دينا وحاكرا سارة وين يد مركا عن العادة قد قد اقترى يريم معلمته وحاقوني مثلا أما أسايا سيريات سوزاتي معلمته وحاقوني هبين كيوسكا عشي يجي معلم كيولا كديس قد قاموا سيري مانت إلهي وكو لماذا دموح معهنين؟ واحد تريد كوكا ردوية إلا معه وحيكوكا ردوية نيادة من نوع إبادة من نوع عادة مالكا نيادة وحيؤسر ناطي تمييز الإبادات عن العادة عن العادة هاس وامل تانكلا نيادة وحيؤسر ناطي تمييز الإبادات بعضها عن بعض إبادات اللي تقدرينه وكرا صار ومثلا أدي قمارين عن رمضان أهين ابراطه ينصوم و ينصوم طال غافل مثل ما انت واه سنين صوم قضاه الاولى مثل كفاره انا والغوليه صدق له من نيت نيسن بعد كفاره من نيتتو قضى والغوليه كما ديق لبلغه صوم يصوم وحا كلا ساره او كل نيت سنين اسك صوم إيواجبكي كاما قيل. ملكة اللي بقى إدادانا وحكرة سارة وميادة. دور يأسر محكرة سارة ميادة. اسكو قاما اللوصمينة. ملكة تمييز الإدادات بعضها عن بعض التصاص. حكا معنها. ميادة. لباب معنى. ايه يرمض وقهض لان. قولوا وحكي وقهض لان. لدى سنسوشيك نو قسد كأ. إنو قف كان وعمل كان وقسدو. ما انت انه صلاه كدو اه معناه قال الله رب الله معناه روحه عمل كان يمش اتبع ابو سمينه الله كليها نقطه ان سبد كلي سوغد لا سمعنا وا مهم قران هو سو شيك قرانكمك يا سنبه ان بابانيه كلي كعبيران ما اخلاصي تعبر اه اخلاص اي كعبيران على الله الدين الخالص مرنا وحي كعبد الرحمن منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الاخره اراده قف اخره دوني قف الدنيا دوني اراده وحاكل كعبد ابتغاء ابتغاء سبح الهي إلا ابتغاء وجه ربي الاعلى ابتغاء ونيل الهي وجهي سوونه ونيل ibtiraaqat ee ku qoranta uu badan iraadaguna way ku ku badan way ku badan way ku badan ee ibtiiraaq waxa ka mid ah xadiis bukhari muslimin xadiis saad ibn abi waqas qor ma biga uu ku yiri sallallahu alayhi wasallam innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtati biha نيديو. إلا أصيب عليها و لقى أكار سينا إلا عليها و لقى أكار سينا حتى تجعلها في في امرأتك حتى بيلك الزوجة عد يدو و لقى أكار سينا هذا كان الإله أم يسك بالوح إلهي الوعية بذول ستقع لما أكبر بذول الرمائل الله عليه وسلم و بيلك الزوجة عدو يدو زوجة لقى أم يسك iyo filin ka jeedaa tanu baxay labaasa oo weey jirbada laakiin waa goorma oo markaad niyiisato hada aad niyiisato rubiilka iska dhinto tira bil wal isla isku leeyey hal shil oo aad tirbidi way cimkeen waqadna khalas biil ka fiin aqal lagu بيش اصوص عطي نطر. اسموحي لي وان نطر بان نطر. انا نطر. ويسكوط تاقنطي. واحد هذا هناك كأتراب. اوض جاء انت هذا اي قلبك اي اسبرتو. شلن انا دمكين. لا مسكين نسين. ولا والد نسين ولا ولا المسين الا انا بيسا. تم معاني بارك. جاء انت هذا يا قلبك اي اسبرتو. اي اسبرتو. انا بارتو. جاء انتو باقي in tan gam faro mal ko bii skandal u jago alba qaliye adu mal jidid waynu ka antaru san qabii waana shayga ugu qatarsan yiin way dii ceyan aaymadii sarifka sida sufiyanu ينوسن حلما من ايراداته في مركز الاتصالات <سؤال> التذكرو وفي حروف ف الى ان ف يوم افرض ف الى ان ف يوم اي حروف من يرد ماشي لغن ييستا واقلبه نيو ماشي لغن ييستا واقلبه عرفك وحلجن ييست عرفك وحلجن وحي إسلامه يقول إنه بالعلم قفك هدو أفكى وحكى آخرين مثلا صلاة ديوتو كان نويتو صلي فرض صلاة ظهر أربع ركعات نداء مستقبل الغبلة إماما أو مأموما الله أكبر قلبك نكامن يسن إنه مضو إسلامه قوشي مني شرطين إنه يسن قفكى صلاة ديوتو كان سحن ثمان يسن لكن وحي إسلامه يقول قلبك هدو كن يسن أو كن يسن إله هدوه دوتو مثلا عرف كان وهو اوسانك اقليم ثلاثه وصحيحه كاليه متاخرين فواحد اسكتلصي يقول ما دي هو رساله ميه متاخرين فوق هذهه قبل وحايلهي وافئانته الى يريد ان نويت نويت لو اتفق ان امر بهنا سنت العلماء وفعنتها اللغة الواقع وحا يناله وحا سأسئل يلينا ليساعد اللسان القلب وحا ربنا حولا نيدي يا ضعيفة ليساعد اللسان إن عربك طاقيره القلب سأسان ربناه إليه وقفك أن نمرك قييا يقلب يسأل انت سانك ربناه بعض العلماء متاقرين وحا يناله وطراخد بها ضدع اللغة يريدون ما ضل الصوت ثلاثه حاسب من رجعوا صونخ لهم لا ناس متاخرين فاسو شيء مقليم كنتما راك تقوم من صوت ان شيء لا سو في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن التاويل إلا وعليا الشيحة طيئة قد وطان إله يا رسول كي سأعليه ألا وعليا كتابك وعليا القرآن قال ما بيقعوا يعليا نمعني دواحوين حديثك ما بيقعوا يعليا الله عليه وسلم وصح إلا وعليا سبحانه وتعالى وما اختلفتم من شيء فحبمه إلى الله وحابس كبطان الشيء بقى قلكم كي الله إسكاله الله إسكاله ألا ودايق الدينة وعليه hal kasu mahu haquu adda fa mis'alaha dhilla suqilaafu mabannaana abuu midinat skijalaato iska e weeti ku haqugu ah in kitabti sunna da lugu miisam kitabti sunna da marka hal hadith oo nabigu hal maalin yiri ana hadith يا سرا اسوام مهم كان لارا النبي صلى الله عليه وسلم اي ارتد يساهيد اي دينتا ka sooxan baartay qowl waahid laga soo hiri ma hal qad oo sahaba ka mid ah oo yiri laway tu fali intaas markaad ogaato al imam al hafiid al mutakallib tafsiirka quraanka kariimka قاعد أبو قيمة الضمان أيوك الشيخ أبوه يري أما أهل سنة والجماعة فيقولون أهل سنة والجماعة وحيرادان كل فعل وقول لم يثبت عن الصحابة قول كستا يفعل كستا وأن صحابة كسر نعم بدعة وبدعة لأنه الله كان خيرا لا سبقونا هذا هو قيل حالها سحابا نوغه هرمريت فاسن اهل السنه آه. والجماعه يدهب الاحقاف تفسير كده ثم امام الشافعي كلمه وينو قال يا امام الشافعي بحيث كلمه باسو ويري ناري او ثمطه فعل او طق ثم ما صلى الله عليه وسلم في الهان و خوس سميان سمينين تاركي هان و وكتجين خوك تگينه و كتگينه و هي نابيو سمييهي و سمينين و هي نابيو كتتگينه و كتتگينه حافظ ان حجر رفض في البارقه طلب كاسو شيبي ان امام شافعي نفسه هبه سداس مر كتتهي و حقيقهه الطهيه ان لوغو ضواقه اما صلاه ها ها محج... حافظ اما صوم ها حافظ قولك ثوابك هو يهي اني بالعدل قولك صح اقولك حافظ الحافظ ابن هشبل حمدري و سيد ولا نعلم في هذه المسائل نقلا خاصا عن سلف مسائل شاف او انيه الكرمه لوقا قوان كران اسك داس ما ري يا صحابه ثلاث حصار حضم صدق بقرني إن نظر أغمر قاتلك على خيرية صلى الله عليه وسلم عليه وخاصة أولغا الصور النقليي مؤويني أعمالي هنا وحلغا الصور النقليي لما هي لا إمام المالك ولا شافعي ولا أحمد ولا أبو حنيفة هل الكلمة أهل نويت وصليها ليلة ها هليلة لغا الصور النقلي قارا وحير هدين وحن أباقي يا صنعينا وحن أباقي يا صنعينا حج و حج كل عمره الله عليه والسلام حج عمره ماكم بالعبا يريد يجري وحج مثلا الا هي وحج يا عمره كوي اجيبي واكصد واقيرا انا ولا صرابي صوام كد واقيم لديك و ابو فود لديك و ما ما النبي الله عليه وسلم اللهم إني أريد الحج والعمر مات أنا أريد الحج والعمر مات نيدي كمات واقع إذا كنت أخذت لفظة أو كنت واقع وحي لمدتها تكبيرة الإحرام سلاة مركز لقلم حالة الله أكبر سما سلاة صلوكلا سلاة حجك يا عمر دانا سلاة صلوكلا لباك حج لباك عمرا لباك حج وعمرا تسلوكلا مركز ومثل التكبيرات وانا شرعي ليدا نيدي مع الله أكبر تيلميك سلاة دلوق tawaaf ugu soo waaf sarwataasa jawaabta ugu soo waaf sarwataasa wariidaa sa treed fuca haday irahdeen salaada marka la niyiisane na waytu la leeyahay haddii wax ay irahdeen waxa la leeyahay allahu inni uridu xaj wa umra niyiada ku doowaqay irahyo in fi madu ku doowaqay madhinta sanni niy ku doowaqida taas niy ku ee sida tagbiir u ihraamka loogu gala salaadba lafdigaana xajkii umrada lagu galaa si ras weeyaan midda jawaabta ugu dambeeydana waxay tahay farqada u tagbiirna xadiinnaaba ku dhawaaqila kuma dhawaaqin xajkii umrada qiyaas wargisni ya nabiga kuma dawa oo madan hin wey tu keda wakada sababtoo ah idda aad adiga caabudeydood idaadada u sameeynayda ya'lamu kha'inatal a'yri wa ma tqsi as-sudur waxa la taaga ku jira og ariga madabteed oo wey seenay mis'allah allaa qalbiga wa oobi waxa ku ميرا marka xaranka ku tuugana markaas waxa uu yiri nooytu usalli fardha salati khalfal imam alharam saafa khalku marka allah akbar leeyu yiri warciyooc waxaad hal maantay taariikh riimadashin sardu و ارا شتلوتكو غراتشي اكتا ارا شينتكو اي ها حتى هيركا اسكو توكا هيركا ايتا شيق باكو اسماعيل <سؤال> توكاي كيسان توطا الا ما كنبدا توكاي صلاه waxaa lagu gala sida oo taaganta inaad tiraa Allahu akbar fa ah sidaas lagu gala tahriimaha takbir الله yirmad gosoona laa alaykum qafka wa sashkay saka kara ko waxaa ka xarimaya sheekadii waxyaali awl xalasho waa ay wakale marku Allahu akbar yiraa wa takhlilaha taslim waxana waxaa la leena assalamu alaykum marku yiraa markan على كل حال الهي وقعت صلاه وحا او وحاسه كدايو وهو يرحل نرتى بالحمد من او اصرام كبير حقا يمرضه تهيا اللهم اني اريد الحج والعمره او مقله عمر المخضاب و وكان الله بن عمر بن الخطاب مغلي عبد الله بن عمر بن الخطاب ايام مغلي من تهيا اللهم اني اريد الحج والعمره فقال اتعلم الناس ما قدك بشيغي الله يعلو ما في نفسك قرال و ابي حق قلبي يا كوتشي اي ما داك اوشيكين سميت الله و ابي هي ما داك اوشيكينه ساسوبي سدا سوبي marka arinta as ko wayu sa ilaaliya abdaud ام نفجة باتشاك يا شامل المحكم على كل حل يدو وقلبيغا واو يام افك الشقاك مالاها ما مقنو مده يحشرين ماركا طف وينوسك إلا علي يدو يداد وقف فمن كانت يحشرتوا إلى الله ورسوله فمن طفه كانت ايهاتوا يحشرتوا يحشرد ديسو إلى الله الله انتكايا ورسول رسول كيسة فهيجرتوا ديسو إلى الله الله انتكايا وحاطي يو أو هادالل... و قال اوجه اللقاد العربي قصدا مقرر تقوا ابن التقيط الابن شرحه كتاب كان كليي وكبرويي فعل شرط يتيح او شرط يقول لك الدواء صنابا مبتداه يقدر كان والا كل الدواء استلاب صنابا هذا فعل شرط يتيح وشرط يسمى لا دخل فمان كان هيترت الى الله ورسوله فيترت الى الله ورسوله mara bay si raacno qotay waxa laa zim aan illa soo qaddaro wax lagu kala saaro tamii sa soo qaddara samankan qotay noqoto heejre tuu haajri diise diijre diise niyetan waqtadaaga haqa niyya ahaan niyya ahaan yaqsat ahaan qotay niyadiisu fahay ilaallaahi wa rasuulihi ilaahi dartiis oo ilaahi inuu ku raali galo iyaa imu intaay jiroodo rasuulka uugo salaalahu alayhi wa sallam ummadiga diinta ka barto oo nabiga u gargaaro fa hiijiratu ilaallahi wa rasuulihi yaa rasuuli oo waxaa lagu abaalmariin ah al-darti isku hiijirooday nabigana u gargaaray salaalahu alayhi wa sallam shar'an nabii Muhammad Madina ugu tag salaalahu alayhi wasalam waxa laga soo jiitroon jireen meesha leeyahayo Makkah waxa loo heesoo jiray Madina amad uu joogay salaalahu alayhi iyay rumba ka utaqo oo diinta ka barto oo nabiga u gargeero salaalahu alayhi qaf si inta si gaal markii uu nabi ga sallallahu alayhi wa sallam ka iddeb gudnida naga siyay oo ah amal wuxuu ku qansahan niyyo qofbaana u xulay wuxu niyyo marba mabigu sallallahu alayhi wa sallam ka iddeb si taas naga siyay wuxuu hadbayna nabigu noo لو قها وارتك كتغيد شرع هذا وخا الانتقال من بلد الشرك الى بلد الاسلام يروقو كاسو غورو بلدان تاغاربا ونسو الو ما غيرو يكمسمن الانتقال من بلد الشرك بلد غارقه كاسو تغو ا وسو ا الى بلد الاسلام فاتل هذا شرع شرعي أهانا لا بيقعي بسنطا واسنوئي يواجه طبقا بيلا باشار ديلا هلو واجي بيكوطة يجريد لما, لما, لما باشار دي محيه بلد قالوا جا. سي خيارا اللقم عامل سي خيارا اللقم عامل كر إذا يداد اللقارنا واناو عكمدا عرورتا بني بنتا كو تربينو سي رئيسة حي لكن ما أوده kaddayna adawde waxa weeye inaad ka bariin noqota xuruta isbedi ah min akhyaaro hadda galada kasoo laabta iga ما شخو كولاي شخا ما كولاي نسكم الله واجيب عينيه غوتو ان امر حجاج توما او كو قسبه داي دي يا ايها الذين امنوا قوم انفسكم افيكم معرف واجيب سو بتي بري عنك اخي, أخي, أخي نبي شلا اسمي سو بتي غاب دا او شخا وانا ديير وا كلا بري ما قونينه مشان ليس وا قتر مقوف خاص ما خيار لي والرجل هوت الجو وانا حديري qof on umbiinti sa qiyaar ko qashar oo sidoo raba ala in ka tago wadanka muslimta waddu sanba awoodina beruntanka la arkay kumichi labaashar in wax oo gabad di di ماشينا طوف الله وما يبيكر صيده هذا قال هذا ريور ما ييينو كلام يا مريتن واش غاكو ايو كايجيو في في شي ويه هادانا ساس ييرينا صورت قال ما هان فسو كلكم راعي وكلكم مسؤول عن امره ألا أكون رائية وأنا أبو يدين محمد أيري صلى الله عليه وسلم حيث المسؤول كماني عروف يا مسؤول كماني وامحي نبي محمد أيري صلى الله عليه وسلم ورد في أهل بيتي نينك والرائيين قويس كيسة عروف كيسة زوجة ديسة ومسؤول عن رائيتي إله يورتي سوى اللو يدين دونا وإهلا ذائية مركة اللبالع شرطي الله هو إجماع حافظ منه كثير إجماع أسوق لكم سورانا تفسير آه الذين طوفاهم الملائكه ظالم انفسهم قالوا فيما كنتم ايات صوره نسوى ايات شرح الكسره اجماع ان تخارن ان تجودن لكن يخير لسو وات هذو خيار لي هي او اسو على النبي ان كان يقف وبنقال دغت قالوا فد جنب بريك fadana waxa rawaab dal aksin lagad go oo dadka gaalada u gelay taryaaniga ka dhagayay la yiraahdo muhaajiriin ka soo cararay afriqaa ha kai kai hijrudi min buldan islam tilay buldan kufaar ma uud billah minha inna lillahi wa inna ilayhi raji'un marka hijruba fa amal kaas umadku kuma kale hijrada qof ka tabcas waxa weeyaan wuxuu leeyahay ajab oo fiican tabka uu soo taga nabi maxamed oo u jectay inuu gargaarto waa meel nabi marku noolaa beetii sabaka loo tooyay ka hada waxu u chiwka ta meel sunnada nabi kanoo sha'a sunnada nabi kanoo leeyahay laakin beetii la dhisaa leeyahay inuu yuroob u joogto ku مر كان قاعدة لسلوه يبحثوا إليه فمن كانت هجرته هجرته سوقفك إنقاطه إلى الله ورسوله إلهي إي رسول كيس فهجرته هجرته يسو إلى الله ورسوله أهلا وإليه يقاط ألا تسوه هجرته مره يبرجاره ومن كانت هجرته هجرته سوقفك إنقاطه لدوية الدوية وقناع صدق وانحل الضم ويشتره يتسكس وقوساتي مقالبا مهاجر ماهان li duunya adduya yusibha oo helay usoo tagay kursi raadis weey ga burdo wa ganacsado awim raacna ma islaamiyan kihu abuursana fa hijrattu waa maamru ku soo koobay halalkan karimada tan jaamacada qof walba uu soo tagulay tii baarlamaan iyo balaayo soo tagay danbiyuba siiyeeyay tii ganaac uu soo tagay waataaji tii gudar guurkeed dooray wa khaatiib maqaadho sabakala ta uleeyman mid walba uu soo tagay yulee Allah subhanahu wa ta'ala ala mustallaah wa salaam wa baraka ala nabiyina muhammad in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 فعن قسوكينا كتابك الاربعون النووية حديثة وقرية ايامك تحترناي صديح كلمان إن شاء الله يقول الله بنا إنا تنكوباد واحد طهي واحد سوء اوغاني اعماش الصحاد ودو وانيجاد عملك سوء صحيح نغاكرا ماركو عمل كالنيجيستو الله او او قليا waa usan id kala uniyeysan waa id uga lahayn waa usan id uga doonayn allah kaliya oo uga taas waxa ka soo horjeeda waxa iyo istususka ikhlas ka waxa ka ama istususka ama ismagashinta taas ya ka marka amalka marku ikhlas wa ayu riyaaga noqona aqsam weey kan ugu oraya waxa ay tahay amal ka damba tob kuynu u samaynayo li oo kaliya oo san wax kale kala hayn sida munaafiqiin taa kale المنافقين كالإلهي كتل مامي سبحانه وتعالى وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كالصلاة يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مركي الصلاة ده يستيقان المنافقين وحي يستيقان أيقوه وإحسان أي قريس أي قطع الصلاة wa nasira gaalada asalkaana lagu yaqaan oo a'maashooda marka ay sameeyaan istuusu ay u sameeyaan ila ilaahi subhanahu wa ta'ala iyagu ma barumaysne sida allah subhanahu wa ta'ala uu yiri mu'miniinta asagoo uga digaya in ay gaalada kala mid noqdaan dhankaas iyo dhanka ahmaanadameentisbe wala takunu kalladina kharaju min diyarihim batra war ria'an nas si da ku is soo baxay ugu riyoodi ka soo baxay kibig iyada ka ina istusaan dareed kibig iyada ka ina istusaan dagaardeed dagaalkii balarale gaadley ku far ti ka soo baxray Makkah oo irahdeen safar keenayuba hawaysto daga ka galeen Muhammad maanta wa in la arko carab u aragtaa waxaan adigmo sadaaso kale aha maqoonina تذاك مركا الحافظ المغاجب الحمبلي وحيري فياغن مو عاصه او اه قد كان انه اتكدو دك هاكو اكيقو كلي او اتي ها بوط هاكو اكيناو كلي او صومو طف هاكو اكيناو كلي فياغن مو عاصه وري دا صلاه يا صونكا ماديي كرتو ايرو كسو فول قف مسلم ماديي madax ee ka tarayn qofkan madaxdu kanaysi kale kaliya wuxuu tukanada waaqwaarkan madax ee karto inuu qofkaas muslim yahay ma soo targal ma inuu amalka burinayaana wax shakiyama leedawaba tii muwafiqin marka kaas waa sifadii muwafiqin marmarwayi bii kartaa uu yiri acmaashka gabal qofku uu muumin aan inay kasoo fushirriya aqas wada ye kartaa oo amalkaasu ka fasaaadu sida uu ku miisaariyay xajka oo kale iyo sadaqada oo kale taa sadaqad bi hina xoraa istusoo iney gaasho wadacdo asagoo musliman in uu tukado dadka oo arkeen oo uu soo mo dadka oo arkeen in ay soo nto muslimnow yahay wax dhe wax yahay عملك اصل كيسبه الهنكو عابدانا واربا بدكن اركان واربا تيورا waxay tahay aslu al amal waxay tahay aslu al amal allah usamaina badkana in ay arkan uu usamaina laa dozi usku daran wa shirkiga midalira tasma ayada tahay sahih ku soo arortay amal وهنا الدليل هو حديث صحيح المسلم من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تبارك وتعالى اللوح إليه أنا أغنى الشركاء عن الشرك إنت وحو ذاكته كان نبضي اقتونا شبهنا وحان كبضي اقتونا هاي وذاك إنا إتليه وحاو إتوح الله بضنا إتباهنا الفقير من عمل عملا أشرك فيه معي من عمل عملا أشرك مع فيه غير قبكي عمل سميه وعمل كاس وسميهين إليه وداك يطفك لو أنه غير كيئة تركته وشركه عمل كاس يوداجه سباوكتك سأسو الله رب العالمين هذا صحي المسلم لأنه عمل كأثل كيس الله يقير كيس إسهبوب داره وأن الله كي عابي سميه يطبك لنا وقربه واباب العمل خاصه واباب اعمالك كلها ويه نيه اصل كده انو سميه الله بتركيس عمل كان اصلكيس الله انو سميه او مثلا انو توكدو ربي قالو لو توكنن لكن اذا هذه السببو كدح جيره ايا قياق يسوس سكي كسو دفييه umma salatu tukray alu tukray kaliji suha baba so galay meshii xogaa ruku' adu dheereeyo sujuud du sago inuu si aad u tukray u salata marka ugu horreeya oo qalbiga waxa soo gala La shaydaana kususe veda ja marka ori. Ilahe utu kere yeh, shaydaana yri istus. Sala marki ba kalbis vahe ikere. Wa iske edifai. Nidamnu aasa, kilaaf, malik, wa ansaha amel kususe. Marhaad duba marki kuwaadu shaydaan kuwaela rai'u, iske edifai. Ousan istususki siesa. Ousan siesa. Niedisi asele ka heada nagu aval marina. Iyedifai ee tan kala waxay ila bilaa aslan allahu sameenaay khiyaaqi aya galay khiyaaqina waa socdaa iska ma difaacin qalbi iyo ku jira xogaa dadka inuu istu sayo alana waa u tukana ama waa sadaq u bixina ama waa u jihaada ama waa xajiina haa kale wiilay dad isaa soo xajiina aslan alahu xaji isla laakiin xogaa haaji midana ma damay qalbiga kasoobish taas amal wa amal awl i'aaqiqis isku xireen sidoo kale falaadama bad ee kartaa ragcada horantaan saxda ragcada damiinaa gudoo waxaan arf waxan raad tagcada horantel gudoo ragcada damiinaa saxda ma dhici karo aa tagcada horantaan saxan saxdo tan tan weey marka salaaddu la mooisla buriyo markaas ee karta marka ragcaati salaad ba af ragca ha tii ila ila hal dayr akal la baad burtati hore waay burtamiida ka dambeeyay buri kullu wasla buri qayn kamid ayday buri laakin idaad waxa jira an awalkii aakhirka isku sida quraan iyo dhikriga iyo waxa wayaan sadaqa bixin oo soo gala aamaasha marka sidaas ay quraanka iyo kale asagoo dawr juus aqinaaya loo yimid markaas badka arkay markaas xoogaa isuu suuqo qalbiga ka dha adkaartii iyo digriga asagoo wada oo digrigi adkaartii aqinaayo boqol gormo subhana allah yiri sagoo wada ay isuu suuqay aamaasha la wara salo kale qaba aamaasha awalkii iyo aakhirkiis ku xiran baradi suusu kumba koga uuganka u siday aamaashan awalki aakhirka subuhrnaan sida sadaqadi iyo diikriga iyo quraan akhriintiyo kale inta waro wanaagsan inta dana ka buri sago konton kun sadaqaysoo konton kun kale qalbiga ka ayaa أذكر تقيمة سوء أخي يا إسوس سوء قريب انت ورأو سوء لانا انت تنبا كبيره واساس واساس واساس هل مسألو هدو قفكو عمل صالحة إله وصمعي كدبنا إلهي أمان ونكسانتك ودحبكو وقلوبة مؤمنين تإلهي أمان ونكسانه ودحبكو تاس وحبك هل يبين مين؟ وفضل إلهي وفضل إلهي أستجن أكفر aamal kan allahu sameeyay oh, allah marku u sameeyay allah dadkiisu sameeyay ayaw waxa way wa dadki ilahay quluubtoodi amaan wanaagsan u galiyo muumininta aha Aabadei wa aygaaday wa ku fakh waxa taas ka dhibe taasu halka dhibe taasna waxa tu sa ka biir nabiga sallallahu alayhi wa sallam ani rajuli ya'malu al-amala lillahi min al-khayr و عمل كو سمينيا الله درتي يحمده الناس عليه وكد بكو امانيان كد بنبتي ياكو امانا نبي قال له ويدي صلى الله عليه وسلم فقال مد روحيري تلك عاجل بشره المؤمن تاسو ومؤمنك بشارته في خاصوه مركا حديثك همام مسلمان صحيحي سكوري همام مسلم اياه صحيحي سكوري مسألة الله بات او ان رباية واحد تاينان برا روشيو في جديد الحديث كان سبب الورود اياه محدثين تقبل كوت الشاقه سبب الورود اياه الشاقه او واحد رابن واحد gabar waxa ay ka isbay makkah gabar dana ummu qais la bixri markii ay si tareesubaaf kaartay gabar waxay tirii ila aad soo hijrooto oo madina aad timawbu anuu ku guusame dad guriga raabta madina imow soo hijro dinki waa hijroodu madina oo tagi gabadhi gurkeedu u helo markaas كان من مهاجر ومقررس على الله بحش ننكي حافظ من الرجب إياه حافظ من حاجر العسلاني إياه قير كدب أي سبب صحيحة إن حديث كان سيداس كل صوار وراء اللمهي آه اللمهي وقاعدة قوت لكن سيداس صحيحة وعضينا إن سبب الورود كان سيداس يهي اللمهي لكن أضوح لحنا حكم كايسو سيداس كل حديث وعديهي kala soo dhiga hadal iyo hadis ka oran ugu laadayna waxay tahay hijrada waxa muhamad saleh al-usaimin rahimahullah uu hore ayuu qaida ka bixiyay in kasta oo uu sharaxmay qoramo sharaxnay shaalay oo waxaan iri hijrada waxa la rabaa in intiqal min balad shirki walla soo aad wadanka islaamka waxayna uu qaybsan tahay labo nit wajib qofka xaraam ay faymeshaysan jooga waa xaraam waqf aasiya qofka halkaas jooga iyami sunna oo aan wajib qofka isan ku ahayn laba shart ee haddii اي سنويك كون انقول اجتماعات كا ايمالا سوره انا وحان كاتل ما محافد بن حجر وحان ربا حافد بن كثير كتاب ك تفسير كافي سوره النساء ان تقوله تعالى ان الذين توفاهم الملائكه ظالمين انفسهم لراشد بي هدي له وهو حرام ان وطن قال جوج شر بك وواحد واحد دينتي سي انو س سيخيارة الله عبده كاروه شرط دي تاك لاوهيو او دين تيسا سيخيارة اوصان الله عبده كاروه وهه شرطي شرطيك اللباد ناوه انو اووضو وطن کان غاله انو كتاق وطن مسلم تاقو والبا شرطي تيه اللباد شرطي اللي سلي هالو چوغي داو چوغا وهه حرام واجب ناوه حاقوه هجريت دين كانوا ودين تا اسلام كارو دان ماهان صلاة داكاري انتوكا كارو wa إسلام islaam kooban qiyaar in aan alle ugu caabudi karto baadha salaad bi waqtigeeda tuga keri ama aan waqtigeeda saxdaa soomi keri ama aan aruur taadi sharci u tarbiye keri oo gabdhaha ee xijeebkoodi iyo qarkoodi san xurriyad u aanayn oo aruurtaadi gal inta subaxdi u dibto aad galabti ka shugeeydo inuu keeno waa haddii aad baa awod inaad ka tarto haddana awod inaad ka tarto weenaad markaa ku dadaasho sidaad uga tagi la qof wixii sana wodiin alla u ma والمساله فاسقهضه وحاك قال ابن نقضي فسقي انا بدي اغالب كنقضي فسقي عصا ظاهره لا لا لو كلا قعدا يرقص كاد دينتي سي كايسكر مشوا المسلمين دك دجن لكن بدعو يا غالب نقضي حدود دينتي سي هيسكروا يا سنن وحواتب كف ان ilu kaytirada wa haram ta yele inu dadki islaahiya la raba wa hada adaa ilahi qifnu ku islaahiyuk qifka sunu qifka islaahiyin siyaasadahay laakin haddu san awoodin inu diintiis asagahaysto oo asag yaa laga fitmaynaa tiis oo aw ka cabsana naftiis inu fisqiga ama bidcaan faaco waajib ku tan xasilo katto laakin asadu awobe wa haram inu ka tag balaa tiis madama balak fi dintii sidoo u hayso karaf dintiisiga waxa kamid inuu qof u sheegi karo waxa weeyaan waajiba ku faatuu habee meeshi fisq iyo bidcaddaynta muslimiin to ka araraan haddii hal shay wax loo islaaxina maba jirti si wax waa islaaxiya waata walaa in tagyiirku ku yimaado wa in dadka fasadeey ee fisqigu ku faafay ama dadadu ku iyabaadi oo lugo digo shirkigi iyo bidci iyo fisqigi aya waajib sidaas ayaynu ku iimaanka waxbanaan adawgu shaydaanku ku faafiya muslimiinta daxdooda waxa weey shirkii iyo qurafo iyo bidaa iyo daaq katak iyo inhilal oo daqanki iyo akhlaaqi islaamka dal laga tago ilaahi وَاَيْدِكُوا الصَّنَّالَعَنَا يَدَى الصُّنَّةِ, الصنة النَّبِيَهَا صلى الله عليه وسلم توجيدكي باعاتكي تأس أيام مغطط لكن إبليسكو كتب دالي مايو وحوهيان إنو شقينة وهادو دكام يدو كدو دالي شرك يدعي قراحة كفا فيه اونا أركي حد نور الإيمان نور النبوه إنو, ش... إنو شدمي نور النبوه إنو شدمي وصنة النبية الله الله شركيه خلقاتكو بيدعال هل يسكد دايو الله كالجي سالة عابدو دريقنا بيك هل يقول عابدو أفئ أرين تاسو الشيطان رالي قرأينا أدو بحرنا مكرنا إن غصة ميجي الدينة مكرنا إن غصة ميجي وحاكمتها سيدو شيقو برارو تشيشي محمد صالح الفيمين تنبيه أدو قيمة بضان ووامحي ضدكي مصلحين تاها توحيد كإياسو ماذا فهمي أياها إن أسكت صليتو وأياها إحيدة فساديو أيا oo ayay ku xaqooxan xisbiyaliya ururka kala tagaay ay noqdaan isnaacay waad dariiqada uu ku shaqeeyo shaydaanku oo uu rabo nuru nugu weheysha shaydaan inuu ku damiyo oo ku baqtiijiyo oo dib shirkiigi iyo quraafadii iyo bid'adii iyo fisqigi iyo gala raacnimada u soo noolaad waad dariiqada uu إياه كحيسي إياه أره ريسي أوكو سمعيه أو قفكي موهد كاها أسنقها ماشي لربي إنو كفكره كوالولو وحوية إنو إصلاحية نفتي سنت إصلاحي كان قف إصلاح أو شرك أود قفكي الإصلاحية أودع أغفك قف كارير قفكي لتو وحوية إصلاحي إنو كددالو أو ماشي أطبك مسلمين إليها جاقان أو مسلمين بغن إصلاحان او اله رحمت دي سوسو دکتو او مسلمو خيزييفو او ادو غا الا دلوغو بال عكس ان افكروا افرسغا كما قادت انه هلو او ادو يرى اللحن دهن اللحن دهي ادو يرى بجعلان اجعلاني ادو يرى غاليسيا غاليسينيد ادو يرى بختين بختين افرتاس امو كاتو وانا ما انت مصيبه مصيمتها ستنمد بس قف كينو دق انو ولا شدو موحدكه سننغا اه هو كدور بيدا افردل affarta iskeen hadda asu iddu kuka ikaraku ku e oo marku yira ka ca kaayda ha ka ca hebel somajidid kaafir billahi al-adhimu khalas wa kaafir affarta dadan wada leh oo qodob وف كان الى مبتدئ دهنا وخيل الى مبتدئ و هدويا هي سنن سنن النبي اوو وين خلاص ورده خلاص ورد شوف هذا السؤال ثاني و هذا وفاس ان فاسو كدور برا الله يرسل اوو غرقا اوو صالح السيمين وخيره ايام دره داي وها كم دي وين انا حاج كجوجه اه وها لايكينوا لبا افريكان افريكان كانوا اوو ليتان حيل وادد marka inay qofka uu wax ween jafad nimanka ma kasuulayo jafad nimanka ma ma tusuli karo af fahamtid in to walita ahad ilmiga iyo Somali ma kale yaqaanin khalas afar ta qofku soo hormara is kale afrikan oo wiir waxaan leey keenay laba kooxo afrikan ah oo kooxada maxay isku gaalay seenayaan waxa isku gaalay seenayaan mas'alo illa sukra fa'ida ikart mas'ala farqida way oo fudu oo waxa weyn ijtihad ku ka imanmo wa mu'min taqan markii salaada loo isteego allah u barfaki leeyaga ma ween hadan la saara maya way in saa soo la laadno salaadaas isku haystanno malkiyada muftafikana kobo oo لا يوجد دليل أن الله يجب أن هل كان إلا سارة سندة؟ لا تقف في التعليم الفاتحة هي قناة أخرى الله الذي يمكن أن تسألنا هل تروا أن تسأل فقه هذي السلف صحيح أن تكون قلافين؟ تيري وحو يري كوحا كوح قال يسينا هذا الوحي إله بها وكافرات نظر هل كان سارة وحو اللا اللا يري وديرين وحو الله نظروا أنه من رقيب عن سنتي فليس مني هل يتأو فيري ناس أسارين سنة بعثا أنه ينين ما دا ويسمعس ابن وا قفف هل كاسه كدلانين اه ماركاسه بري ان كانا ماركا تاسنا كانو فهم كفاسيدك كا. على كل حال قف و البابا و انه اوغادو ادو اسهو كيرجيس او قاوان او عقاد الى يورتيس ان لسوتاك دون اون وح جبهدو لسيد تاسو ينغد اوغادو تاسو ينغد اوغات كليج لا شيق اكو جواب ولا صاحب كانا كويتش ولا ننكي يجب هاد لماذا كو أباب لأيكو يريكو كا حيب كو أباب لنا كلا صعب كالي جاعدا وقاونا عقاعة ولي جايدنا سيده ويري شاقده سلام من رحمه الله مجموع الفتاواء مجلد كافر يطبناب سفح هذا أفر بقول سديتا يسق هذا العاب قيمة بضان هذا العاب قيمة بضان أيو آخر كويته كو يري فما أحسن ما قال بعض السرح الله ما حاكون اقبضا هذا الكسلفا قالوا كم يديرهدين الله وناكسن هبل كاسو ام خوي ما امر الله بامر الا اعترض الشيطان فيه بامر غير وري مدعئ أمر امر انه امره الا شيطان كلبا اعتراضه كسميه امر كسته و الهي امر الله بيقول شيطان كلبا اعتراض اي كو سميه لا يبالي بايهما ضفق الله راس مد كو قوليس كنة shaydanka uu eebayelima wa isbugu mid maxay la labaduba waa dalal asagana tantis waa qofk aanu inuu tabadiyooda naarta galo tantis way intafiy adiga sidii oo dadku baadiyoway leeyde makraaj ala soo kariyo dantis waa haytahay qofk aanu heebadiyooda naarta galo had baadiyooda oo naarta galo makkaajilu mahayhiin la baadaso guluwun aw taqsiix wa guluwu ama taqsiix qofku inuu haqi قو يدعو قف ان الى هي قال ساي في الله يا رسول بمبتدئ كدغير يا اد باولها حق لكن ان قالنا جارسيسين حتى ترى وقال وقلوب مبتدئ الله يا رسول كوقميين هدا ترى ودوا وسن وافسر وتفسير المساله هو بميزار لاب شيبان كن لمده طريق ميدو كاغا غريست دن كامله لمده اسم ميدو كا الى كاغا غريست سدتان لمده سن سو مجيدي ماركا وا انه ددكم مؤمنين تاء اي سن نكون حزب شيطان اي يبو اسواي سن اي حزب الله اي يبو اسواي سن انصار سميه إن الله بل الله يغرغاريه وا ان هدان ان أس... نكون انصار الشيطان وين ناظن نكون ومركزه قلوي من شيخو شهد او تفسير كيه تبديع وتقف كي بري اكاها اي ولما من خواص اهل سمع على سنك بووق حسن اذا تراه مبتدئ امس وحوين مبتدئان لا يقانوا ظاهر ا اكراماي هيجا كراتورن دك وحان دكان نوسن وهيجا كراتا نو او ولهي يبري يودن داقه دكا ساك marka wa dalal ilahi wayna kan